بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا قاعلو ام هي الا حيات تجدني وما نح Are they a في <تصفيق> غوهم يا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَذَّنَا الْأَخِرَةُ إِنَّهُ هُوَ الْعَاقِبَةُ وَالْقَائِدُ كُلُّ فَنَضُولٌ مِنْ قَبِيلَةِ فَصَنْ وَعَلَى مَا كُلُّ يُبُو وَذُحًى فَأَنْ نَصْرُنَا وَنَامَ مُبْدِئًا لِقَالِي كَأَنَّ لِي مَن تَرَى وَلَن قُنْتِجًا كَمِنَّ Hvala uša.